Qul ya 'ibadiyalladhina asramu 'ala anfusihim la taqna tawwa min rahmatillah Qul ya 'ibadiyalladhina asramu 'ala anfusihim la taqna tawwa min rahmatillah Inna rabbaka yaghfiru adh-dhunuba jami'an جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله that أو تقول لو أن الله أداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله لكنت من Okay. Yeah. الذين من قبلك لهم اشرا عند احباطن عملك ولتكونن ان من الخاسرين بل لا فعبد بل لا فعبد وكم من الشاكرين ومن قدم ما حق قدره وان جميعا والسماوات مطيئة بيمينه سبحانه سُبْحَانَهُ عما يشعقه والسماوات مطيئة وما <Sým> الله <Sým> <Sým> <Sým> وإياك نستعين اهدل السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المضموب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد